شبكة مزامير آل داود تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الأكارم متابعوا فعاليات جائزة دبي الدورية للقرآن الكريم مرحبا بكم في هذه الفقرة للقرآنية المميزة وهي عبارة عن استرافة واختبار لواحد من نوابغ الحفاظ الحافظ الذي جارس أمامنا هو حسين عدنان صبري العبدالي من موليد الفلوجة العراق موليد عام 1983 وعنده يعني هو من أصحاب الاحتياجات الخاصة وعنده تلف في خلايا الدماغ لكن فجأة وبدون أي مقدمات اكتشف أهله أنه يحفظ القرآن دون أن يعلمه أحد ودون أن يذهب الى شيخ نتعرف على قصة هذا الحافظ من عمه الشيخ عماد شاكر صالح العبدالي السلام عليكم شيخ عماد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقرب شوي الميكروفون أستاذ عماد لو تحكينا قصة حسين حسين كيف كانت ولادته كانت ولادة طبيعية وكيف كان وضعه وكيف اكتشفتم أنه حافظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقبل الله سيامكم وقيامكم وجعل الله تعالى في ميزان حسناتكم هذا العمل الصالح الخالص لوجهه تعالى الحقيقة أحسين عدنان ولد ولادة طبيعية وبعد أكثر من شهر اكتشفنا أنه جثة هامدة لا يتحرك لا يبكي لا يبكي أي شيء يقوم به راجعنا فيه كثير من الأطباء وبقينا على هذه الحالة لمدة أكثر من سنة لدينا تقارير طبية من دكتور كمال الطويل في بغداد وكذلك دكاترة في الأعصاب أخبرونا بأنه فيه تلف في خلايا الدماغ وإذا كبر وعرف اسمه فهذا أعجاز في الطب فكان والده رحمة الله عليه صاحب دين جمعنا وقال نقطع الأمل بالطب والأطباء ويبقى أملنا في الله تعالى وحده سهر الليالي وصام النهار وهو يدعو في ساعات السحر فذات ليلة مباركة رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام والده فشكى حالته فقال ائتني بولدك فيقول وأنا في الرؤية أعرف أني في رؤيا وخفت أن أستيقظ من الرؤيا قبل وصولي إلى ولدي ولكن بتوفيق الله تعالى حملت ولدي ووضعته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فمسح على صدره ونفخ على وجهه وقال خذه لقد شفي وسوف يكون له شأن لا نعرف هذا الشأن ما هو وكيف سيكون ولكن بمرور الأيام بخلال شهرين أو ثلاث قام يتحرك ينتبه إلى الصوت خلال أربع سنوات ثلاث سنوات السابقة هو يحمل القرآن على صدره يقلبه تقليب سريع مزق الكثير من القرائين لأنه لا يقبل أي كتاب من المكتبة العامرة إلا القرآن الكريم يضعه على صدره إلى نومه فنأخذه من صدره ونضعه في مكانه استمر على هذه الحالة نحن تدخلنا معه وعلمناه الحروف لوناها له باللون الأحمر أليف والباء والهد. ونقرب له حرف مع حرف هذا يكون كذا تعلم القراءة والكتابة ولكن في هذه التقليبات للصفحات الكريمة هو يحفظ إلى ذات يوم من الأيام في محاضرة استشهد أحد خطباء المساجد بآية فقال في سورة آل عمران فرد حسين قال لا إنها في سورة البقرة فسأله والده من أدراك بهذا قال أنا حافظ القرآن اكتشفنا أنه تعلم القراءة والكتابة القرآن حفظه كاملا في عمر خمس سنوات ونصف بالتحديد اكتشفنا بس حفظ أجازي وخارق عن العادة وخارق عن العدد أزاك الله خير على هذه المقدمة الآن أرجو من الأخ المخرج أن يسلط الكاميرا على صفحة المصحف الذي أمامي سأسأل بعض الأسئلة من هذا المصحف الذي أمامي حسين سلام عليكم, عليكم الله. حسين قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر هذه الآية رقم كم 103 وثلاثة. من أي سورة؟ من سورة النحل, النحل. ولقد نعلمون أن. طيب انتقل إلى صفحة المقابلة شو تجي في السطر الأول من صفحة المقابلة أي آية تقابلها؟ 111 صورة النحل اللي هي؟ يوم تأتيك نفسي تجادع نفسها الصفحة اللي بعدها؟ يظلمون الصفحة التي بعدها الصفحة اللي بعدها الصفحة. ثم نربك الآن السوء بجهالة ثم تاوى ذلك الأصلحة أي رقم كم؟ 119 طيب مقابلها؟ سبحان ذي أسرى بعبده ليلى من سيد الحرام أي رقم كم؟ واحد طيب انا بقلب ورقة ورقتين ثلاثة على الجهة اليومنا شو تجينا الآية؟ قل كونوا حجارة أو حديدة الله أكبر أي رقم كم؟ خمسين بالإسراء بالإسراء تقابلها شنو؟ صفحة مقابلها وما منعنا أن نسعب الآيات طيب احسب معي انا راح أرجع إلى الوراء ورقة ورقتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة على اليمين شفت... لا شفتها طيب بقلب صفحة اللي بعتها على اليمين شنو الآية اللي تجينا بداية, الصط... بداية الصطر بداية الصفحة وقال الذين أشركوا وقال الذين أشركوا آية رقم كم خمسة وثلاثين أي سورة؟ النحل آخر الصفحة يتوكلون. يتوكلون الأخ المخرج يتوكلون طيب طيب طيب سأختارك موضع آخر لا تعين من قولي تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين أي رقم كم أربعين أي سورة الإسراء أي سورة سورة ال... شعراء شعراء حسنت طيب آخر الصفحة فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم مشرقين مشرقين طلع أيوة أتبعوهم مشرقين طيب ممتاز احسب معي ورقة ورقتين ثلاثة الصفحة اليمنى أول الصفحة بداية الصفحة شو نهيم طاسين تلك قرآن الكتابه بين لا انا قلت ثلاث ورقات واتق الذي مش... خلقكم واتق الذي خلقكم والجبلة الاولين طيب <تصفيق> طيب الاخ المخرج أحسين أريدك هذه صفحه هذه صفحه راح اطلع لك صفحه لا على التعين اريدك تقرأ لي الكلمات اللي في رؤوس الايه ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكمه وعلما وكذلك نجزي المحسنين هاي أغ... ايه 14 أي سورة قصص الآية التي بعدها نهاية مبين مبين بعدها الرحيم بعدها المجرمين بعدها مبين بعدها المصلحين بعدها الناصحين بعدها الظالمين الله أكبر إنتقل إلى الصفحة المقابلها بالضبط الصفحة المقابلها الصفحة المقابلها أخر الصفحة أين قال ذلك بيني وبينك أيما أي الأجلين قضيتم, قضيتم العدوان ما شاء الله عليه طيب أعلى رقم كم؟ 28 قصص القصص طيب الآن انتقل إلى نوع آخر من الأسئلة طيب ورد قول الله عز وجل سائبة كلمة سائبة كم مرة وردت في القرآن؟ مرة واحدة في أي سورة؟ في سورة, سورة المائدة أعلى رقم كم؟ 103 قولوا تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام طيب كلمة عفريت جاءت في القرآن مرة واحدة مرة واحدة وين قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم, تقوم من مقال أي رقم كم تسعة نمل النمل ما شاء الله عليك الله أكبر طيب كلمة مارد في سورة الصفات وين, وين جاءت كلمة مارد وحفظا من كل شيطان مالد أي رقم كم؟ آية سبعة ما شاء الله عليك ولا يتردد ما شاء الله. طيب ووصينا الإنسان كم رجاءت في القرآن ووصينا الإنسان؟ ثلاثة ذكرت ثلاث مرات الأولى ووصينا الإنسان بأيديه حسنة حسنت وين هذه؟ عنكبوت عنكبوت آية رقم كم؟ آية ثمانية طبعا أنا ما حافظ أنها مسجلة عندي نعم طيب الموضوع الثاني وصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهنن على وهنن اللي هي أي سورة؟ سورة لقمان آية رقم كم؟ آية 14 ممتاز طيب الموضوع الثالث وصل الإنسان بوالديه إحسانة نعم أي سورة؟ سورة, سورة الأحقاف يا سلام آية رقم كم؟ آية 15 الله أكبر طيب